لولا إذ سمعتموه غن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء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 سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَيُدِينُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يئثلئل الفضل منكم والسعه ان يؤتوا للقربا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا ويصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون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 يَرَى فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا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 في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر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 يَشَاهِدُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ ذَشٍّ مِنَّا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 وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا الَّتِي لَا يَرْجُونَ لِكِحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يُضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ ليس على الأأََّ حَج وَلا على الأعَجِ حَج وَلا على المَلمِ حَرج وَلَا على أَفُسِكم وَلاَا على أَفُوسِكُمأَ ولا ولا أن تَأكلُلُ مِن بُيوتِكمُمْ أَْ بُيوتِ ذائِكمُم أَ بُيوتئَّهاتِكمُمْ أو بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم أو بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم